عادت ب تو ما شاء الله عادت ب تو مساء الظهير يا من طلبت الله ايوه يا ام ليل لله هيا الدنيا عشت يا يا ريفها يا هي ام بورها سحر امها ويلي ابو السري ويل هذا النصرات يلتنايش يعلزي يا Ya фая хи амбу علي عليها الدواهي عجب العالم صبر ولا صبر ايها يضاهي عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الاغراق عاش في حزن ومصاب مات في دار الاغراق فين حياتي تنوائب و يا المصاب بين هاتيك بين هاتيك النوائب وهي أم للمصائب فن ندعوه إننا للمصائب ماتت ماتت ماتت بنتو مصير فن... ما شاء الله عليها لا تبخل لا تبخل عليها يا حجي طالعا الصوت اتت بنت احفا ندعوش ندعو لنالفهية احفيا بنتم اي اي اي اي ام مساء اذا اسكتت انت الخسر انا ما اصل انا سجلت اسمي يا الله فانتعوا الاله فإن الشعر الذي من المخلص جابر الكاظمي يلتناش يا نفس ويلي تمتع يا مصييف الحاج حت اي اساليه الدواهي عجيب العا لا لا صبر الخي يضاحي في حزن ومصاب ماتت وين في داري الأغراب عاشت عاشت في حسن ومصاب ماتت في داري الأغراب كبا ينهاتي فانا ادعو انها لي ماتت بنتو ماتت بنتو وقت الله لا يخرس لسانك إن شاء الله ليلة أول القبر بالمنكر ونكير يا الله يا الله يا علي يا الله فإن ندعو إنا ليل ايه <تصفيق> ليل يا ارم نزغر عايشه يتيمه عامرني حبيبي خدمتك نزغر على الوجه سيف يا يا المدامع سافحي على الساهرهم صورتهم يا عاشت صورتهم يا عاشت يا الوقت كان همهم لا جميع لو عائدها ينشف لا يبارح حيها ضمها البحار مسيح للعبرات هاجت أموال جنة ناي كباد قلب بحر ماشي يول عبارات هاجد امواج وناي كباد أم و بها تشكل مراك واه يا ام من وصاب اب فن ادعو ان ليل ماتت بنته ماتت بنته لا ماتت kent olasay yeyilla to'layman sahifasi hayya جد هيك ذكرم جو وي المصيبه صابوه هاي في يا بت بد مخذيبه مصابوه هاي ويسر في الجبل سكار لهيب صعب غلوة فيها لما شاهدت جدا سليب أي مصاب للحورة لم تذكر في هذه الزهرة أي مصاب أي مصاب في الحرام لم تذكر لم تذكر في هذه الزهرة قلبها بالحسن ذائب وحيا أمم ما شاء الله إننا لإننا ماتت بنت ماتت بنت وصل فإننا لإننا ما شاء الله فإننا لإننا فهي يا بن طول ان شاء الله بارك الله في ايوه يا امون وانك وانك نجم يا ابو الغيره فاه يا بن طول يا طالب أم يا امون يا طالب سندعوا ان الله اي الحادث تذكر ام ايي اشرح يبجا وي المصيبه مصاب وره احدامي اي يا سجار لحيبة شيئا سليبة اي السن اي الكبد سكار لهيبه مصاب خوه حسين لما شاخذك جثه سليبه اذكر في هزه اي مصاب في اليوم مصاب ان تم تذكر في هزه قلبها بالحزن زائف و ان الله قلبها بالحزن زائب وهاي يا ام المصائر سندعوا ان عليل مات مات آهات بنت توه لا فهي بنت فكتور الله اكبر يا شيخنا يا عمي اعلى اعلى على بطلات كربلاء اي ف ان لا تدعو اي انت لا يا فيجعه علي يا سهله عليها عينك يا رجيه راس موخه دخلهم هاي لو ذبي ح laad ya allah ya fiji'a 'alayha sahla ya fiji'a 'alayha sahla 'alayha ha راسبه خيبت دخوها لو ذبيه حالم لي يا ايه لو ذبيه حالم لي يا من الجنينه تاع احمش من الجنينه تاع احس وان جعل اول ضحيه لحد خوف استعاره ربيت هدف ليسعى ليل اي هدف ليسعى ليل لا خسانتون تدعو مأساة فعاد آهات تلحق آهات مأساة تدعو مأساة آهات تلحق آهات تلحق آهات, آهات, تلحق آهات. آهات, تلحق آهات. إي إنها قضو العجائب وإنها إنها قطبه انها او طول النار واي امنل نصائر سيدنا لله انا انه عادت اي حياتك تقضيها الحواشكم ان شاء الله بحق الحسين اي فندعوا انال يا حسين يا يا حسين يا حسين صاحب يا ام المصائب فلا الله يا عليهاك يا رزي يا رسبوخ ذبخو لازم يحب حاضرين لازم يحب حاضرين من الجني جنيني نا احمشي ونجعل اولهال ضحيني لحد خط الصارب طفي يا حسين هدفني يسهر مني مني ول ول ولتها مرأسات تدبع مرأسات آهات تلحقها مرأسات تدبع مرأسات آهات تدبعها أي إنها اجار انها قد بو اجار واه يا ام الم المصب انها انها النا له كل رزيه ومحنها يا حبي في الطف معوغ هشمويل اض حتى ضلع عمرها اييه الرجايا يا ام حنها علي حبيب هي ويل اب لا حت ايش يسوي ضلع امها يا زهره كل جريح بيحشيم ين ذا كل جرح بيحشيم ين ذا يكري طب الجرح بح سيان ذا كل جرح بح سيان ذا يكرد ابر تلك اعرف مدامع يا ريبتم راح Okay. Often Jennifer Yang station. Ya Rahman, Ishtadi Hajar al-Fol, Hashtadi Huhtani. Muhammad Muhammad Shih, ايها التفت وجه شاحب و يا ام ايها التفت وجه شاحب و يا ام الليل مصائب سن اقتت بنته <تصفيق> بنت وصي الله فاندعو انه للا راجع بنت وصي الله انه للا فحيا أن بنت يا نبي واه يا امون مصارع فلنتح انال كل رجا يا حي و عليها بيتاب يا المعافر هشمه ويليق لا حت ويليق امها اذا كروها اب ضيلع امها اذا كروها كل جرح بيحس ين ذا يكره قرشي <تصفيق> يكره ارغب يا علي قعدتي تجمع يجمدامع يا ريه ابدا احرقوا خلتنا نردي يا مني ها قربان وحيّة يا رحمن يا رحمن الله عنها تفت ويوجه شاحب ويأم المصح هتفت, هتفت шахб ва غلساتي امني فين يا لا تشيني كربله تويل امورها كربله تويل امورها أغب لوحد وأدخلها النوب جات لوحد يسرها النوب جات لوحد يسرها سيقة تبيتانا ونساء من وقا سقت بيتها والبيسا وناق من جوق وقا za duching mil cu. Calman cima. Maisha ashaa Allah, ma hai Cherh. Ma Zheem. Ma Jore, ma Jore, maji jore, majeonge, ma Take rach. Ma fah ya bintu fah al-kud hay ya allah ya شاتب دي يا هزين اي ما يبو عيل رجاي منين ما لو ضلع لو دم بحايه عايشه ابد يا زي انا عايمه يا ابوع جاري يا اي, اي رزايا مني ان ماتل تعبت ابرا لفظي علو بم بحايه وبمثيل هل لهم حتى مويل المنع استسلمت لي الموت لا تشيل وصف افجع نهايه ذاتك بينتOkay غير دفنوها في الارض يا ما تش بين توكاي بالرغام يا علي يا علي ام كيف عنها كل لغائم و هي نور كيف عنها كيف عنها صائب فل لا تدعو ماتت بنته ماتت ما الله لا لا تدعو اني ماتت rah ya bintul rah ya bintul masalla ay bua ya ummon ay fah ya bintul atay bua ya um ادعو انت يا الله عاشت بدين يا هذيان اي ما وعي من اين مات فابرا يا ضحايه <تصفيق> <يوم> وبمثل <تصفيق> ها يوم وبمثل هل يوم الهه يا يت حتى يا برو في المنعاي استسلمت للطلاتل حال وصي اف جاع نهار